ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا ولقد بيننا ونوعنا في هذا القران المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من انواع الامثال وهذه الأمثال لأجل أن يسهل على الناس أصل العبرة منها ليتذكروا ويتعظوا فالإنسان يستذكر أما ربه ويستذكر الانسان حقيقة هذه الدنيا وأنه مقبل من الآخرة وأن الدنيا فانية وأن الآخرة باقيه ويتعظوا والمواعظ هي الزواجر الزواجر ترغيبا وترهيبا الزواجر عن المعاصب حيث الترهيب والترغيب أيضا لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق والمجادلة بغير الحق باب من أبواب الشر الكبير على الإنسان أن يحتر ذلك ولا يجادل الإنسان وإذا جادل الإنسان من دعوة إلى الله يجادر بالته أحسن ليس فقط الحسن فقط بل بالته أحسن الآية الخامسة والخمسون وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاء الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ربه باعتبار أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي المثلوب في القرآن والوحي غير المثلوب هو السنة النبوية وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن يعني ليس هذا السبب هو نقص البيان بل هي المعاصي. فالقرآن الكريم فيه المواعظ وفيه الزواجر وفيه المرغبات ويعلمك حقيقه الأشياء لكن الإنسان عليه أن يقبل إلى القرآن إذا ليس المانح هو نقص البيان فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم تأمل هذا الكبر عياذا بالله تعالى ومعاينة العذاب الذي وعدوا به فهذا هو ديدنهم وهذا هو السبب في عدم إيمانهم الآية السادسة والخمسون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 من نبعث من رسولنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة فربنا جل جلاله يبعث الأنبياء والمرسلين ليبشروا أهل الإيمان والطاعة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وهكذا البشارات في القرآن كثيرة لأهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان أيضا النذارة فهي مقصد من مقاصد أرسال رسل لأجل أن تقوم الحجة على الناس ولأجل أن يكون الرسل حجة لله على الناس وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على هدايا ليس لهم تسلط على القلوب ولكنهم يأتون بالآيات من عند الله التي تدل على صدقهم ويأتون بالمواعض والزواجر والمرغبات ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع مضوح الدليل لهم وهذه كأنهم قد تواصلوا بها لأنها متشابهة ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهم يفعلون هذا لأجل أن يزيلوا الحق ولكن الله متم نوره وصير القرآن وما خوفوا به الضحوتة وسخريه بدل أن يقبل إليه قراءة وحفظا وتدبرا ولذلك فإن المؤمن يخالف أصحاب الجحيم بإقباله إلى كتاب الله تعالى حفظا وفهما وتعلما وتعليما وخدمة الآية السابعة والصمسون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من معيد بالعذاب وأعرض عن الاتعاض بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها وهنا تنبيح على أن الإنسان ينبغي أن لا ينسى الذنب الذي اخترفه في حياته حتى يندم وحتى يكثر من الطاعة وحتى يستخف ربه ويخضع لله تعالى إن جعلنا على قلوب من هذا وصهم أغطية تمنعها من فهم القرآن فالإنسان يحذر الذنب الذي يقول بينه وبين القرآن وبين فهم القرآن وفي اذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمن كذلك الإنسان يحذر هذه الموانع التي تمنع فهم القرآن والعمل بالقرآن والذنوب هي بمثابة سجن تحول بين الإنسان وبين التوبة والعمل الصالح وفهم القرآن فعلى الإنسان أن يحرر نفسه من الذنوب والخطايا فإنها مهلكة الآية الثامنه والخمسون وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، وجعلنا لاهلاكهم وقتا محددا فربنا جل جلاله يمهل ولا يحمل الآية الستون وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ابلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وذكر أيها الرسول حين قال موسى لخادمه يوشع بن نون لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه وهذه القصة الجليلة من أجل القصص على أن الإنسان لا بد أن يبدل في طلب العلم وأن يجد في تعلم العلم وأن يجعل همه في هذه الدنيا الزيادة في العلم والعمل الآية الحالية والستون فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فسار فلما وصل منطق البحرين نسي سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما فأحيى الله السمكة واتفلت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه وهذه دلائل النبوة التي يظهرها الله تعالى للانبياء ويراها من حولهم فهي تزيد في إيمانهم ولذلك دلائل نبينا صلى الله عليه وسلم على نبوته علينا أن نبثها بين الأنام من فوائد الآيات عظمة القرآن وجلالته وعمومه إذن القرآن عظيم والقرآن جليل والقرآن رسالته عامة وشاملة لأن فيه كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية يعني سعادة الدنيا والاخره وكل طريق يعصم من الشر كل طريق يعصمك من الشر تجده في القرآن وكل شيء تحتاجه لنفسك ولاهلك ومع جيرانك تجده في هذا القرآن من حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادرين الحق والباظل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين الباطل وفساده فربنا جل جلاله قد جعل للمؤمنين من يخالفهم اختبارا وامتحانا وأيضا هؤلاء قد اتبعوا أهواءهم اتباع الهوى يهوي بالإنسان في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبين الحق ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك إذن يحذر الإنسان حينما يتعمد الخطأ ويتعمد اتخاذ غير طريق الحق فضيلة العلم والرحلة في طلبه واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم ليجي أن يزداد الإنسان علما ليزداد قربا من ربه ومولاه. فالعلم يتقرب به إلى الله تعالى، وبالعلم يزداد العمل، وبالعلم ترتفع درجة الإنسان حينما يبثه بين الأنام، فيعملون به. فكلما عملوا أجر باث العلم. الحوت يطلق على السمك الصغيرة والكبيرة. ولم في القرآن لفظ السمك وإنما ورد الحوت والنون واللحم الطري نسأل الله أن يطعم المسلمين من طيبات الدنيا وطيبات الآخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته